مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم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 هذا بلاذل الناس وليذوبه وليعلم أنما هو إله واحد وليعلم أنما هو إله واحد وليتذكر كَرَ أُولُو الْأَلْبَابِ